نذير قد حباه الله بالفضل والعلا وشرفه قدرا على كل من يرى وشرفه وقدرا على كل من يرى اسمع اسمع ايناديون حب الله بالفضل والعلا وشرفه قدرا على كل من يراه وَأَعْطَاهُ مَا لَمْ يُعْطِهِ قَدْ تُنذِرًا سِوَاهُ وَمِنْ فَوْقِ الْبِسَاطِ بِهِ سَرَى وَلَوْلَا يَكُن اسمع اسمع حبيبي اسمع. اسمع اسمع لي شباب اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع, اسمع المديح في نبيك اسمع ولولا لم يكن الا العروج الى السماء به لك في الحقيقه مفخرا السماء به لك في الحقيقه مفخرا تحف به فوق البرا حب به فوق القلب راقم لايكون اكرام من امام ومن وراه رق السبع حتى صار في العرش قاعدا فمن ذا يضعه احمدا سيد وراسلوا صلوا, صلوا عليه